بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إ ن ه هو السميع البصير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 بعثنا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد فجاسوا خلال الدير ا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم ا ل ك ر و ة عليهم و أ م د د ن ا ك م ب أ م و ا ل وبنين و ََ أ م ْ د َ د ْ ن َ ا ك ُ م م ْ ب ِ أ ََ و ا ل و َ ب َ ن ِ ي ن ََ و ج َ ع َ ل ْ ن َ ا ك ُ م أَكْثَرَ َ ر ن ف ِ ي ً ا إِنَ ح ا س َ ن ت ُ م ي ه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 وكان ل م ن س ا و ع ه النابلسي للعلوم آيتين ا ل ا س ل ا آ ي ة ه م ب ص ر ة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إ ن س ا ن الزمناه طائره في عنقه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 وما ََ كنا َُ معذبين َُِِ حتى ََّ نبعث ََََ رسولا َُ و َ إ ِ ذ َ ا أ اردنا ََ أ َ ن نهلك َُِْ ق َ ر ْ ي ََ ن َ م َ ر ن َ ا مترفيها ََُِ أ م ر ن ا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما ه ل ك ن ا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 و إ م ا تعرضن عنهم ابتغاء ر ح م ة من ربك ترجوها فقل لهم, فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك م غ ل و ل ة الى عنقك ولا تبسطها ولا ت ب س ط ه ا ك ل ا ل ب ل س ف ت ق ع د م ل و م الاسلاميه اسماء الله ب الحسنى و ا ت أ و ل ا د ك م خ و س و ع ل ا ل ن نحن نرزقهم و إ ي ا ك م إن ق ت ل ه م ك الاسلاميه ا س ل ا ء ا ل ن ه ك ا ل ح س س ب ي ل ى و ل م ت س و ع ه ا ل ن ف س ا ل ت ي حرم ا ل ل ه إ ل ا بالحق و م ن ق ت ل م ظ ل ا م ا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 م و س ن ت ا و ي ل ا و ل ا تقف م ا ليس لك ب ه ع ل م إن ا ل س م ع و ا ل ب ص ر و ا ل ا د ك ل أولئك ا ن عنه م س ؤ ي ه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 ولا ت ج ع ل مع النابلسي ل ل ه ه إ خرف ق ل م م ل و م ا ل ا أفأصفاكم ربكم ب ا ل ب ن ن ي و ا ت خ ذ م ن ا ل ل م ي ه إ ن ك موسوعه ل ت ق ن قولا ظ ي ا و ل ق د ص ر ف ن ا في هذا ا ل ق ر س ي للعلوم الاسلاميه ي ي ز د قل لو كان معه آ ل ه ة كما تقولون إ ذ ا لابتغ بلاد العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع و ا ل أ ر ض ومن فيهن وإن من شيء و ل ك ن ل ا ت ف ق ه و ن تسبيحهم إنه ك ا ن ح ل ي م ا غ ف و ر ا وإذا ق ر أ ت القرآن جعلنا ب ي ن ك و ب ي ن ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب ا خ ر ح ج ت م س ت و ر ي وجعلنا على قلوبهم ا ك ن ت ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في ا ل ق ر آ ن وحده ولو على ا د ب ا ر ه م نفورا نحن يستمعون أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يقول الظالمون إن إلا رجلا انظر ل ل ظ ا م و إن إلا تتبعون مسعورا رجلا كيف ضربوا لك ل م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أ ا ذ ا كنا عظاما و ر ف ا ت انا إ لمبعوثون خ ل ق ه قل موسوعه ا ل ق ا مما ي ك ب ر صدوركم في ف س ي ق و ل و ن من ي ع ي د ن ا ق ل الذي فطركم أ و ل م ر ة ف س ي ن ن و إ ل ي ك ر ؤ و س ه م و ي ق و ل و ن م ت ا ه ا ل ع س ن ى ي و م ي د ع و ك م ف ت س ت ج ي ب و ن ب ح م د ه و ت ظ ن و ن إن ا ب ث م و س إ ل ا ق ل ي ل و ق ل ل ع ب ا د ي ق و ل ا ل ت ي ه ي أ ح س ن إن ا ل ش ي ط ا ن ن ي ز ل ب ي ن ه م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 موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ر ل ا ا س ل ا ت خ و ي ف ا قلنا وإذ إ لك ه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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا, فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت قينا قال اراك اعطيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه, القيامة لاحتركن ذريته إ ل ا قليلا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 وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إ ن ه كان بكم رحيما وإذا موسوعه النابلسي للعلوم ر ض ت الاسلاميه ن إ أ أ ف ن ت أن م و س بكم ج ا ن ب ا ل ب أو ي ر س ل ع ل ي ك م ح ا ص ب ا ثم ل ا تجدوا ل ك ك م و ل ا أ م ا منتم ي ع ي ي د ك م ف ه تارة نخري فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ر الريح س ل عليكم ي من قاصفا ف بما كفرتم ثم لا, تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا ب ن ي ن م و ح س و ا ه م النابلسي ل م ع ل ى كثير م م ا ل ق ن ا ت ف ض ي ل ا ي و م ندعو ك ل أ ن ا س بإمامهم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 كان في هذه أ ع م ى ف ه و في الآخرة أعمى وأضل أعمى س ب ي ل ا و إ ن ليفتنونك كادوا ع ن ا ل ذ ي ن ا إ ل ي ك ل ت ت ف ر ل ع ل ي غيره ن ا و إ ذ الاسلاميه ل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 كان م شركه الهدى ل ل ي ف ت ج به نافلة شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون أ خ ر م خ اجتماعي ن لدنك ل س ط ن ن ا ر ا جاء وقل م و ق و ع ه ا ل إ ن ا ل ب ا ط ل كان زهوقا ن و ن ز للعلوم من ا ق ر آ ن م ر ح ا ل ا س ل ا م ي فعلوا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 من ا ل ع た م إلا ق ل ي ل の ولئن شئنا لنذهب のために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのた إ ل ا ر ح م ة من ربك إ ن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على اياته بمثل هذا القران لا ياتون, لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولن ق د ص ر ف ا ل ل نؤمن ا هذا القرآن من كل مثل أكثر الناس إلا كفورا وقالوا س في فأبى كل مثل لن أكثر من لك حتى تفجر لنا من ا ل أ ر ض ينبوعا أ و تكون لك ج ن ة من موسوعه ا ر خ ل ه ا ت ف ج ي ر ا أو تسقط ا ل س م ا ء كما زعمت ع ل ي ن ا ك س ل ا م زعمت ل ي ن اسماء ك الله و ا ل م ل ا ئ ك ة ق ب ي ل ى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 إلا ا أن ق ل و ا أ ب ع ث ا ل ل ه ب ش ر ل س ي للعلوم الاسلاميه م من اسماء ل م ل ك ه الحسنى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أ و ل ي ا ء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 وقالوا اذهبوا و ق ا ع ظ ا م ا و ر ف ا ت انا لمبعوثون خلقا جديدا أ و ل م يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض أ ر ض ق د ي خ ل قل م ث ه م و ج ع لو لهم أجلا لا ل ل فيه م فأبى ا ريب ظ انتم كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خ ش ي ة الانفاق وكان الانسان قتورا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 ا ل س م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م من الله أ أ ر ر ض ف ا ل ح س ن جميعا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 إ ذ ا يتلى عليهم يخرون ل ل ذ ق ا ن سجدا ويقولون سبحان ربنا إ ن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ل ل ذ ق ا ن يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أ و ادعوا الرحمن أ ي م ا تدعوا فله ل س م ا ء الحسنى